الرعد <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تلك ايات الكتاب والذي من ربك الحق ولكن اكثر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 أَمْ جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها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 وَلَقَدْ عُرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كتاب يمحو اللَّهُ مَا يشاء